السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قوم يضلمون الناس في آخر الزمان أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال صنفاني من أهل النار من أمتي لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ما قصة هؤلاء لماذا جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة ما هي أذنب البقر المقصودة بالحديث كيف يتم التعامل مع هذه العلامة من علامات الساعة كل هذا وأكثر بإذن الله في حلقتنا اليوم من نهاية العالم فيسعدني أن تبقوا معنا نعم أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أحداث تقع في آخر الزمان من ذلك أيها الإخوة والأخوات أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه يكون آخرا الزمان رجال معهم سياط كأذناب البقر ماذا يفعلون؟ قال يضربون بها الناس وفي رواية قال يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه يغدون يعني يخرجون في الغدات في الصباح ويروحون يعني يعودون في المساء وفي حديث آخر قال بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه إن طالك بك مدة يكلم أبا هريرة قال إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر تعالوا نتكلم أيها الأحبة عن هؤلاء كيف يكون ظهورهم وما هي صفاتهم وما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بمن يضرب الناس متى يجوز ايضا ان الانسان يعاقب بالضرب ومتى لا يجوز انا مسرور حقيقة بلقائكم وسعيد بذلك واشكر لكم ايضا تواصلكم من خلال متابعتكم لنهاية العالم ايضا ارحب بالشباب الذين معي واجزاكم الله خير الشباب على مشاركتي النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث اخر ايضا ربما هو اشهر من هذا الحديث قال صنفان من اهل النار لم اراهما ثم قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس طبعا حتى يكون إخوتنا وأخواتنا معنا من بداية الحلقة المقصود بالسياط هو شيء من جلد أو ربما كان من عصى ويكون في طرفها قطعة جلد يضرب بها الناس أو ربما كان فيها خيوط أو حبال يعني يضرب بها الناس معنى الأنصورة لمجموعة من يعني ما يسمى بأذناب البقر يعني حتى يتصور الإخوة كيف يمكن أن يشبه السوت بها أيضا هذه صورة تأتيكم الآن عن صورة للصوت كيف يمسك ويضرب به والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك لا يعني فقط الضرب بأسياط البقر يعني بأسياط مثل أذناب البقر بمعنى لو جاء إنسان وقال انا والله لن أضرب الناس بصوت كأذناب البقر انا سأضربهم بعصى أخذها من النخلة مثلا وإلا معي عقال اللي وضعها الرأس وبأضربهم بها هل ينطبق عليه الحديث ولا لا الحديث إنما ذكر صورة تقع في الغالب مثل الذين يعذبون الناس اثناء التحقيق مثلا ناس ربما يمشي هكذا يستعرض قوته معه عصا او معه شيء يضرب به الناس النبي عليه الصلاة والسلام حذر في احديث كثير من ان يعتدي الانسان وعلى الاخرين بالضرب فقال عليه الصلاة والسلام ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا سواء عذبوا الناس بقطع ارزاقهم او عذبوا الناس بتسليط امراض معينة عليهم او عذبوا الناس بحرمانهم من أبنائهم أحيانا ربما بعض الأزواج عياذا بالله يطلق امرأته ويحرمها من أولادها يا أخي والله يصلني رسائل أحيانا بعض النساء تقول يا شيخ أنا مطلقة من خمس سنوات ووالله لم أرى أولادي وتبكي على ذلك هذا لا يحل له يا أخي أن بينه وبين أولاده والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس سواء كان عذابا جسديا أو عذابا ماليا أن يأخذ دون أن يردها إليهم. أو كان عذاب نفسيا يا خيبي أي حق قتلت يا خيبي لماذا تظلمها مثل هذا الظلم ويقول عليه الصلاة والسلام من ضرب سوطا بغير حق اقتص منه يوم القيامة من ضرب صوتا بغير حق انسان جاء وضرب طالبا عنده في المدرسة بغير حق أو أب ضرب ابنه بغير حق أو ربما ضرب زوجته بغير حق أو أم ضربت ابنها بغير حق أو ربما شرطي يمشي في الشارع ومعه عفا ومر على إنسان وضربه بغير حق يقول عليه الصلاة والسلام من ضرب سوطا واحدا بغير حق اقتص منه يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة قال حتى يقاد يعني حتى يقاد يعني يقتص للشات الجلحاء من الشات القرناء الشات الجلحاء هي الشات التي ليس لها قرون إذا كانت الشات القرناء نطحتها في الدنيا فإنه إذا جيء بالناس والخلائق جميعا يوم القيامة فيؤتى بهذه الشات التي ليس لها قرن في الدنيا ويوضع لها قرن ويقال لها اقتصب فيفعل ذلك بالشياة يفعل بالأبل يفعل بأنواع الوحوش من أسود ونمور وغير ذلك يفعل حتى في الحشرات يقضى بينها ولا يظلم ربك أحدا ثم بعد ذلك يقال لها كوني إيش ترابار عندها ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة كذلك من أشهر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما بأبي مسعود البدري رضي الله عنه واحد من الصحابة وإذا أبو مسعود غضبان عنده غلام له عبد مملوك وهذا العبد يبدو أنه فعل شيئا يعني أغضب أبا مسعود وأخذ أبو مسعود عصى وجعل يضربه يضربه والنبي صلى الله عليه وسلم مر فإذا هو يضرب عبده فوقف وراءه وقال اعلم أبا مسعود أبو مسعود خفبان ومشغول بالضرب يا فرد ما تفهم قال اعلم أبا مسعود فما سمع قال اعلم أبا مسعود قال فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فرهبه وألقى العصى قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام قال يا رسول الله أتوب إلى الله هو حر لوجه الله شوف ياخي أيضا سرعة الصحابة للتوبة ما قال يا رسول الله فعل كذا يا رسول الله خلاص أنا سأعتقه لوجه الله مع أنه اشتراه ياخي بحر ماله ومع ذلك يعني كونه يشتريه بماله وله يعني أيضا قيمة عالية ومع ذلك لأجل المغفرة بل على تفضل منصور بعد أن أكمل لكم الحديث شيخ نحن الآن الحمد لله يعني في نعمة وفي خير قل ما تجد بيت إلا فيه خادمة أو سائق شيخ بعض النساء حدهم الله عندها خادمة أحيانا تتعذر تقول يعني أنها غير مسلمة فتجد أحيانا أن تعاملها معاملة سيئة حتى أنها تصل إلى مرحلة أحيانا الضرب فلما يعني تستفسر من الأمر تقول هي غير مسلمة يعني وحتى الأولاد يضربونها وكذا فنقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وفي يا أخي حتى لو كانت غير مسلمة لا يجوز لها ذلك يعني. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل, من قتل معاهداً لاحظ المعاهد هو النصراني او اليهودي الذي يدخل ديار المسلمين بالعهد قال من قتل معاهدا قال من آذى ذميا عفوا للقتل غير قال من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله لاحظ من آذى, آذى ذميا يعني اذا كان هذا التعامل مع غير المسلم فما بالك بالمسلم آذاه بمنعه لماله او منعه لراتبه او عذبه باي نوع من انواع العذاب مثل مثلا أنهم تعطيهم الرسائل ما يرسلونها تصل الرسائل يمزقونها لن نعطيك رسائل اهلك وما شابه ذلك هذا لا يجوز يا أخي خاصة إذا كانت يعني امرأة مستضعفة وتأتي صاحب البيت ربما ضربتها يمر الأولاد يهينونها بأنواع الكلام ربما يعني ألقوا عليها الحذاء ولا ألقوا عليها العصار هذا كل من المحرمات معاوية بن الحكم رضي الله عنه أقبل يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لمعاوية يعني جارية ترعى الغنب فمضت هذه الجارية يوما ترعى الغنم في أثناء رأيها الغنم تعرف مجموعة غنم وهي جارية صغيرة وكانت جارية يعني ملكا له الملك يمين ليست جارية مستأجرة يعني ليست خادمة مستأجرة فكأنها غفلت عن الغنم وأقبلت ذئب على شات منها واختطفها ومضى بها فرجعت الجارية مسكينة يعني ما استطاعت أن تلحق الذئب وتأخذ منه الغنم فمضت لما جاءت إليه فإذا الغنم قد نقصت شات فقال لها أين الشات قالت قد عدا عليها الذئب فأكلها فغضب وصكها على وجهها ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وانظر يا أخي انكثار الصحابة أول ما يقعون في الخطأ مباشرة يا أخي يظهر عليه الندم مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي جارية ترعى الغنم وقال إنها مضت بالغنم فعدت ذئب على شات منها فأكلها يا رسول الله وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون آسف يعني إيش أغضب مثل ما قال الله عز وجل فلما آسفون انتقمنا منه ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول موت الفجأة أخذت أسف يعني أحيانا سيقول غضب فيقول يا رسول الله أنا غضبت فسككتها على وجهها فما هو الحكم قال فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال فككتها على وجهها يقول وجعل يعظم علي ذلك يعني كأنه يقول لأنها مسكينة لأنها صغيرة لأن ما عندها أهل يحمل جعل يعظم علي ذلك يقول حتى قلت يا رسول الله أفلا أعتقها شوف سرعة التوبة أبعتقها يا رسول الله وأفتك من المضع كله أفلا أعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوها لي فمضى إلى جارية تعالي النبي صلى الله عليه وسلم يريدك فسألها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أين الله؟ قالت في السماء قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة ربما لو لم تكن مؤمنة لا لبقيت عنده ليعلمها الإيمان والإسلام وكذا لكن مدام أنها مؤمنها أعتقها فكان عليه الصلاة والسلام يعنف على من يعني يعتدي على الآخرين بقوته أو ربما أيضا يعني استعمل شيئا من منصبه العالي لأجل ذلك آية صلوة في بعضها جاء يستغل بعض او ايه محدده قرانيه ايه قلت تخافون ان يشو ذهن فيضوا الله واضربوا فبعضهم يستغلها ويبدا يقول زين او الله سامح بني اضربك في أي وقت اوكي مع انه سمعنا انه محدد او بشيء معين فبدا بعضهم لا يعني يبالغ في الضرب او احسنت وطبعا الشريعه بالمناسبه جاءت بإباحة الضرب في أحوال معينة وفرق بين أن تكون الشريعة شرعت الشيء وبين أن تكون وجدته عند الناس وسكتت عنه أو أباحته يعني مثلا شريعة الإسلام ليست هي التي شرعت وجود الرق والعبودية ان هذا رقيق عند فلا ولا فلا لكن جاء الإسلام وإذا فيه ناس أرق عند هذا وهذا فجاء الإسلام وضع ضوابط معينة جاء الإسلام موجود شيء اسمه طلاق عند العرب جاء الإسلام وضع له ضوابط جاء الإسلام وفي شيء عند العرب اسمه تعدد زوجته ليس فقط عند العرب بل هو أيضا عند الروم وغيرهم قال الواحد عنده عدد من الزوجات جاء الإسلام وضع ضوابط معين لها كذلك الزرب متى يجوز الزرب سواءً للمرأة أو للولد متى يجوز الزوجة تضرب زوجها أيضاً الا <تصفح> ممكن تضرب في بعض الحالات بتنجر لتنفي Arg se utils متى يجوز لها ذلك هذا إن شاء الله ر بارك ويلاحظة الكرام بعد هذا الفاصل قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس هل انا بها النبي عليه الصلاة والسلام كل ضرب يقع يعني لو ضرب الأب ولده او ربما لو وقع خلاف بين الزوجين فضرب كل واحد منهم الآخر مو بشرطة الزوج يضرب حينصير الزوجة قوية وهي اللي تضرب هل هذا ينطبق عليه أم لا طبعا عموما قبل أن نجيب سؤالك سلطان قبل قليل عن مسألة الضرب بين الزوجين او الأبناء للتأديب او غيره الحديث يقصد أشخاص معينين يقتد أشخاص معينين يعتدون بقوتهم على الناس يعني في الغالب في الحقيقة أن يعني بعض نصح التعبير الجهات الأمنية يعني الشراط المباحث بعض الجهات التي تتولى التحقيق مع الناس ربما صار عند البعض نوع من التساهل استخراج بعض المعلومات عن طريق الضرب والشد انا سأعطيكم التفصيل في المسألة شيخ الاسلام بتيمية رحمه الله ذكر ان ضرب المتهم ينقسم الى ثلاثة اقسام قال اما ان يكون هذا المتهم واضح عليه البراءة من البداية يعني مثلا انسان وجد سرق مال فاجتمعت الشرطة وكان من بين الناس اللي يتفرجون واحد يقول اوه والله المال كثير اتوقع خمسين ألف. مثلا جاء الشرطة وقبضوا عليه ما الذي ادراك انه خمسين الف قال يا جماعة والله ما ادني بس انا اتوقع يعني كذا اتوقع فبدأوا يضربون ضربا عنيفا حتى يعترف انه اللي سرق او يعرف السارق هذا لا يجوز الضرب اذا لم يكن فيه اي قرينة اي قرينة ولا اي سبب يدل على انك يمكن ان يكون مشاركا بالجريمة هذا الاول النوع الثاني من المتهمين هو المتهم الذي يكون فيه بعض القراءة لكنه لم يشتهر عنه أنه مجرم ليس عليه ثوابق لا, لا شكله ولا مظهره ولا أسلوبه يدل على أنه من المجرمين ففي هذا الحال أيضا لا يجوز أن يعنف عليه بالضر قالوا يمكن أن يسجن أن يضنق عليه أن, أن يهدد لكن لا يضرع النوع الثالث قالوا هو الذي رجل فاجر ظاهر عليه الفجور والإجرام فهذا أصلا عنده جرائم فلما جاء يحب في السرقة مثلا أو في قضية قتل ولا قضية اختطاف أو غير ذلك وجدوا أساسا إن ملفه مليء بعدد من الجرائم المشابهة ففي هذا الحال قالوا لا بأسا يستعمل معه شيء من الضرب سوى أن لا يكون مبرحا عمر رضي الله تعالى عنه خطب في الناس وقال ألا إني لم أرسل إليكم أمرائي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن ضرب أحدا من الناس فعلنا به كذا وكذا فقام عبد العاص عمر بن العاص رضي الله عنه كان أميرا على مصر قال يا أمير المؤمنين لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقتص منه انا لم يصد عندي واحد من رعيتي عمل جريمة وجئت أدبته تقتص مني انا لاني أنا موظف انا أمير وأنت أمير المؤمنين طيب تقتص مني فقال عمر نعم أقتص منك وقد اقتص من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعني عمر أي حادثة تذكرون الحادثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى واحد العصى قال خذوا غربني أحسن هذا في معركة بدر لما جاء الصحابة واصطفوا للقتال جاء للنبي عليه الصلاة والسلام معه عصى يضع خط كذا يوقفهم تقدم أنت تأخر أنت فقال النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من الصحابة قال له سويد رضي الله بالغافل الله قال له ارجع يا سويد فالرجل معركه موتوا وجاءوا ما تجهزوا للقتال جيدا ايضا فما سمع قال ارجع يا سويت فما سمع فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم قليلا بعصى وضرب بطنة قال ارجع فقال اوجعتني يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ اقتص اعطاه العصى اضرب مثل ما ضربتك قال لان ضربتني وانا ما علي ما علي رداء فانت عليك رداء اكشف ردائك مثل ما ضربت بطني صريح اضرب بطنك صريح النبي صلى الله عليه وسلم كشف بطنه يعني كأنه يقول بسرعة بنبدأ المعركة اقتص تضرب ومش فأكب يقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث ويقول يا رسول الله أردت أن يكون يعني انا رأيت الموت الآن أمامنا أردت أن يكون آخر ما أمس جلدك يا رسول الله فأنظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متواضع له منذ ذلك نعم يا باب الله انا يا شيخ أحيانا في بعض مثل ما ذكرت بعض الدور او في بعض المواقع اللي فيها ح يكون في الضرب لتعديل السلوك طيب اعطني ايش معنى حد احداث لانه يشاهدنا ناس يعني مثلا مثلا على سبيل المثال مثل دور الملاحظه اللي فيها احداث من من سن 12 الى 18 سنه هي سجون سجون الا للصغار السن للصغار ويكون في احيانا بعض الضرب من قبل بعض الاخصائيين برقبيل للتعديل السلوك يعني في خطأ معين لتعديل السلوك هذه نقطه من النقطه الثانيه وكيف يوفق بين جلد الحكم احيانا يحكم الشيخ مثلا 100 جلده 200 حديث الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر وكذلك حديث الرسول صلى عليه وسلم ما كان الربق في شيء الا زنا وما نزعه يعني كيف يعني الواحد قد يختلف عليه بعض الاشياء حسن فكيف لما تطبين هالامور حسن ابو عبد الله شوف اما بالنسبه لي طريقه التاديب فالتاديب يختلف باختلاف نفسيات الناس الذين يؤدبون يعني بعض الناس يكفي في التاديب أنك تنظر اليه نظره يعني غاضبه وتبتعد عنه خلاص ادبته بعض الناس يكفي انك تصرق فيها ما تفهم الى متى اعيد لك الموضوع الله يهديك خلاص هذا اخر مرة خلاص ينضرب بعض الناس لا ينفع معه هذا ولا ذاك ما ينفع معه الا الجد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مروهم بالصلاة لي سبع ثم قال وضربوهم عليها لي لكن متى وصل للضرب بعد اكثر من خمسة الاف امر يقاله له وعمر السبع وثمان وتسع وعشر يقال صل صل صل خمس مرات يومية وقال له صل يا ولد يا ولد ص يا ولد صل صل فأنت لما تقول يعني 150 مرة في الشهر صل وتقول له أكثر من 1800 مرة في السنة صل وتقول له أكثر من 5000 مرة خلال 4 سنوات صل ثم ما ينفع مع كل هذا إلا لما وصل 10 وأيضا ما يصلي عندها تنتقل المرحلة التي بعدها وأيضا الضرب يكون ليس للإيلام الجسدي فحسب لا يكون أحيانا إيلام معلون يعني أنه لذلك حتى العلم لما تكلموا عن ما سأل عن سلطان قبل قليل الضرب للمرأة لتأديبها الأمثلة التي ذكرها أهل العلم أمثلة تبين لك أن المقصد ليس أنك تؤلمها لا قالوا يضربها بطرف ثوبة يعني يمسك طرف الثوبة أسلي ما تفهمي الله هل هذا يؤلم لو ضربها به قالوا أو يضربها بمثواك معه أو نحوه وكأنه يقول أنا وصلت إلى مرحلة نصاحتك نصحتك حتى ما, ما أستطيع أني أستوعب النصيحة أكثر فالآن أحسنت ليست القضية انتقام ولا, ولا إيلام لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يضربن أحدكم ومرأته ضرب العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم يعني هو كان يضربها في النهار ثم في الليل ينام معها ويعطيها من عبارات الحب وما أنت كنت تضربني قبل قليل وتجردني يعني إيش اللي جاء بهذا يعني هيئة الأمم المتحدة أصدرت في عام 1975 إعلانا خاصا بمنع التعذيب لكن القضية أن هيئة الورم المتحدة ومقرها كما تعلمون يعني في أمريكا ومع ذلك يعني اشتهرت سجون أمريكا وغيرها بأشد أنواع التعذيب ولا ننسى ما يقع يعني في, في عدد من السجون سواء في مواقع في جوانتنامو ولا في غيرها فالقضية ليست في أنظمة يعني يخرجها بشر لبشر القضية يا أخي أن الإنسان يراقب رب العالمين ويعلم أنه انضرب ضرب فإنه سيأتي يوم يقتص منه يخي ربما جاء الإنسان يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وبناء مساجد وكفالة أيتام وعنده من الأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء ثم إذا لقي الله فإذا أجر حجتك أعطينا فلان ها طيب حجتي لا والمسجد اللي بنيته أجره لفلان طيب أنا بنيته من مالي والمصاحف اللي وزعتها مئة مصحف وزعتها لحسابك ترى أجرها لفلان تقول عليه الصلاة والسلام يأتي يعني بهذه الأعمال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا وأكل ماله هذا قال فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم طرحه في النار لذلك أنا أنبه حقيقة كل من يرانا الآن وأنفسنا يعني إلى أن لا يتساهل الإنسان بالضرب ابي طلعت لنا محذر من ذلك شدد التحذير هاي فراس طيب الشيخ في المدارس اي بعض المعلمين يفرضون في الضرب للطلاب آه. ما يضرب كضرب تاديبي او كضرب يكون عنده هنا من يفرض في الضرب وهذا يثر على الطالب ربما بحياته الدراسيه كذلك احسنت احسنت هو توجيهك يا شيخ هو هو بلا شك يعني عدد ضرب للطلاب لتاديبهم يعني أنا لست مع منع الضرب عموما الضرب جاءت في الشريعة يعني حتى جلد الزاني غير المحصن جلد شارب الخمر الجلد في حد القذف هذا كله يعني يعتبر يعني شيء شرعي حتى القضاءات الآن إذا حكموا يحكمون مثلا على بعض الجرائم بالسجن ثلاثة أشهر وخمسين جلدة أو, أو مئة جلدة أو كده وفي أيضا تحديد شرعي عند الفقهة في كيفية الجلد يعني قالوا إنه لا ينبغي أن يرفع يده عن عن فوق راسه وقالوا لا ينبغي ان يفارق عضده عضده أن لا يفارق جنبه وان يضرب هكذا قالوا حتى ما يكون الضرب شديدا حتى يعني فيه رحمة حتى في الضرب فانا اقول حتى الضرب في المدارس يعني لا ينبغي ان يلغى 100% لكن يعني يضبط واذكر احنا أيامنا لما كنا في الابتدائي قبل تقريبا 30 سنه كان في ضرب والله يا علقات من المدرسين لكن انضبطنا وصرت إذا ما حليت الواجب ولا إذا ما ذكرت ولا كذا أخاف لا لا أبداكر لا أنسى كتاب المطالعة لا أنسى كتاب العلوم الآن يا أخي لما ذهب الضرب وأصبح يعني القضية التربوية ليلة أكثر من اللازم صارت المسألة ما هي في شرعية يعني حتى الشريعة لم تأتي بهذا الرفق واللين الزاد إذا قيل حلم كلفة للحلم موضعه وحلم الفتى في غير موضعه يجهل هيا منصور لكن <سيخ> ذكرت انه الجلد انه بصرا يعني لكم تعذيب طيب الايه يا شيخ لا تأخذكم بهم رافه للزاني كذا انا اتوقع إن الجلد لا بده يكون يعني قوي جدا <تصفيق> طبعا الايه هي قول الله جل وعلا الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم به مراجعه في دين الله لكن المقصود الرأفة ليس هو ان ان تجلده لا الرأفة أن تمتنع عن إقامة الحد عليه أي لا لذلك جاءت ولا تأخذكم به رأفة في دين الله في الزاني غير المحصن أنها أحيانا غير محصن ولسه شباب صغير وهي بنت صغيرة وشاب يمكن يعني دلوع شوية وغواه الشيطان ووقع في الفاحشة وكذا فربما يأتي كذا ويرحمه الناس يقولوا لا لا بلاش تطبقوا عليه الحكم هذا لا تأخذ به رأفة لكن ليس المقصود انك يعني لا تضربه بقوه طبعا هو الأصل لا يضرب بقوه عموما المقصود فقط يعني نوع من التخويف من القيام مثل هذا الفعل وايضا الشريعة بالمناسبه ليست يعني متشوقه ومشجعه على اقامه هذه الحدود يعني لما جاء ماعز الى عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله زنيت فطهرني ايش قال له النبي عليه الصلاه والسلام اعرض عنه جاء من الناحية ثانية أعرض عنك يقول خلاص طب بينك وبين الله انتهي المشكلتك بنفسك استغفر خلاص ما قال او زنيد تعالي يا صحابة اجلد ارجم كذا لا الشريعة جاءت بي بي ضوابط معينة لكن عند التطبيق تغلبها الرحمة صلى الله تعالى أن يعيدنا وياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا وياكم ممن يغلبهم الرحمة ويغلب حلمهم غضبهم الله يزيكم خير يا شباب وبرك الله فيكم صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يعتدون عليهم لما ارتفعت مناصبهم أو قوية أجسادهم أو صار بيدهم سلطة كما قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى متى أرآه استغنى فلما استغنى وصار له جاه ومنصب بدأ يعتدي على هذا وعلى هذا ويوم القيامة يأتي هذا الرجل أو المرأة ربما يأتي مفلسا يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيلقى الله تعالى مفلسا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يكفون أذاهم عن جميع الناس وأن لا يحاسبنا يوم القيامة على أذى او ظلم ظلمناه لأحد إلى لقاء آخر إن شاء الله في نهاية العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته